للتفسير من خلال القراءة في كتاب المهذب المنير لزادي المسير في علم التفسير طيب نستمع إن شاء الله تبارك وتعالى للتلاوة المقرر اليوم بإذن الله تعالى تفضل الشيخ أبو عبيدة تفضل حفظك الله بالله <تصفيق> قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس الموت إن كنتم صادقين ولئي تمنوه بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم الناس على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 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدوء وبراء للمؤمنين من كان عدوا لله ولي وَجِبَرِيلَ وَمِكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُولٌ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا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 لكم الله خيرا ومبارك الله فيك ونفع الله بك آمين أجمعين وإياكم شيخنا قال المصنف قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم الآيات قال قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة كانت اليهود تزعم أن الله تعالى لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل وولده فنزلت هذه الآية يعني هذه الآية كانت ردا عليه طبعا السياق كله في الآيات اللي تقدم معها من قول الله تبارك وتعالى بعد قصة آدمة عليه السلام وإبليس نعوذ بالله منه كله في الرد على بني إسرائيل وبيان كفرياتهم ومما زعموا أن الجنة حكر عليهم سيتمع لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى حقيقة في المحرف من كتبهم الكلام على الجنة والنار قليل يعني الكلام على الجنة والنار بالنسبة لليهود يؤمنون بالعهد القديم ويسمى بالعهد القديم عندهم أو التوراة الكلام فيها يعني في المخرف المساغوا بأيديهم ودخلوا عليه التحريف كما تقدم الكلام عن الجنة والنار قليل وإنما هناك ما كتبوه مع كتاب الله من كتب تكلموا شيئا عن الجنة والنار ويذكرون أن النار هي عقاب للكفار وأنهم إذا دخلوا كما تقدم معنا فقط أياما معدودات أو معدودة وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل ونحو ذلك أربعين يوم قال سبعة أيام ثم بعد ذلك يدخلون الجنة وتصورهم للجنة مختلفين فيه اليهود الصدقيين والسامرة وغيرهم يعني بعضهم ينظر للجنة على أنها كلها نعيم دنيوي يعني كل هي الجنة في الدنيا يعني النعيم سيكون في الدنيا ونحو ذلك ولكن هو لبني إسرائيل لليهود فقط وضع كما يقول النصارى سيتي معنا أي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فقال الله عز وجل بلى من أسلم وجه لله ومحسن ولما قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة قال ربنا بلا بعد ذلك قال بلا من كسب سيئة وحاطج بخطية تقدم معنا فهنا اليهود زعموا هذا فنزل قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة يعني لا يشارككم فيها أحد خالصه هنا معنا لا يشارككم أحد كما تقولون يعني خالصة لكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وفي النوصة قال محمد بن إسحق يسنادي لابن عباس رضي الله عنهما قال يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يعني أدعوا بالموت تمني هنا بمعنى الدعاء أن يدعوا على أنفسهم بالموت على أي الفريقين أكذب وهذه المباهلة فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات إذن قوله تعالى فتمنوا يعني دعاء بالمباهلة أي الفريقين أكذب قلت فيكون معنى الآية الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة وهو قول قتادها بالعالي والربع من الأنس يعني عامة المفسرين واكثرهم، واكثرهم ذكروا أن هذه الآية مباهلة يعني الآية هذه فيها مباهلة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس يعني أنتم تدخلون الجنة والناس تيدخلون إذا زعمتم هذا الزعم فباهلوا عليه أي الفريقين أكذب طبعا خالف الحسن البصري ورأى أن هذا من باب التمني يعني الطلط منهم واضح روى ذلك ألبنا بحاجم لكن الذي عليه العام مكن عباس وجماعة المفسرين أن هذا مخرج ومخرج المباهة واضح مخرج ومخرج المباهلة. فقوله فتمنوا الموت على جهة المباهة ولذلك جاء في صحيح البخاري معلقا وروى لابن أحمد مسندي استاذ الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الآية لو أن اليهود رواه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا لما ولا رأوا مقاعدهم من النار اليهود يومها لو قالوا ودعوا بهذا الدعاء ما بقي على الأرض يهودي إلا متى إذا لكم لم يباهلوا لم يجيبوا وهذا موطن المباهل اليهود معنا في أل عمران إن شاء الله موطن المباهل للمصارى نصارى نجرا وكلاهما لم يجب لعلم رؤسائهم بأنهم على باطل وأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حق قال المصنف من الدليل على علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أنهم ما تمنوا الموت وأكبر الدليل على صدقه أنه أخبرهم أنهم لا يتمنونه. بقوله تعالى ولا يَتَمَنَّوْهُ ابدا فَمَا تَمَنَّهُ أَحَدٌ منهم وهذا من أَعْلَامِ النبوءٍ النبي عليه الصلاه والسلام قالوا وليتمنوا بالمضارع يريد لن يتمنوا في الحالة ولا في المستقبل يعني لن يتمنوا الان ولن يتمناه احد بعد ذلك ولذلك لا يعلم يهودي اجاب للمباهلات او تمنى الموت سبحان الله فكان هذا علما ظاهرا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم قال هنا الذي قدمت ايديه قتل الانبياء هم يعلمون هذه الجرائم قتل الأنبياء عليهم السلام حتى في المحرف يذكرونه انهم كانوا يقتلون الانبياء وتكذيبهم قتل الأنبياء وتكذيبهم وتبديل التوراة يعني هذا الذي من جملة ما قدمته أيديهم قال والله عليم بالظالمين ثم قال المصنق قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياته قوله تعالى ولتجدنهم قال لا لام القسم والنون توكيد له والمعنى ولتجدن اليهود في حال دعائهم إلى تمني الموت أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا وضع إذا قال الله تعالى ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا يعني يحرصون على حياة تلاحظ أن حياتهم نكرت هذا يسموه تنكير التحقير يعني أي حياة حقيرة يتشبث بالدنيا لا يريد الموت ولذلك من ينظر في اليهود وحالهم مع الموت والجزع الذي يصيبه يعلم أن القوم متشبثون بالدنيا ولذلك ربنا قال أحرص الناس على الحياة ومن الذين أشركوا يعني هم أحرص على الحياة أيضا تمسكا من الذين أشركوا قال وفي الذين أشركوا قولا أحدهم أنه المجوس قال ابن عباس وجعلوا أيضا قال الأعاجم ولا يريد المجوس والثاني قيل مشرك العرب قال المقاتل قولوا تعالى يود أحدهم في الهائي والميم في المرجع من أحدهم ترجع إلى اليهود قالوا المقاتل قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل يعني ونتجدن وأحرص الناس على حياتي ومن الذين أشرقوا يود وحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو من مزحزئه من العذاب أي يعمر الله بصير بما يعمل ثم قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلوا على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل ومكال فإن الله عدو للكفرين قال المصنم قوله تعالى من قل من كان عدوا لجبريل قال ابن عباس أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يأتيك من الملائكة فقال قال جبريل فقال ذاك ينزل بالحرب والقتال ذاك عدونا فنزلت هذه الآية والتي تليها قلت وهو إجماع طبعا حكى بن جيري الطبري في التفسير أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عليه الصلاة والسلام عدو لهم وأن ميكائلا ولي ولي لهم فقال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريلا فإنه نزله على قلبك من الله طبعا في بعض الروايات وخرج أحمد في مسلن وراء بن جيري في التفسير من حديث ابن عباس أن عبد الله بن سلام عليه رضوان الله تبارك وتعالى لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض له فلما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا. أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنفا. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام فساله قال جبريل فقال النبي نعم صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ذاك عدو اليهود من الملائكة. ذاك عدو اليهود من فقرأ هذه الآية فنزل قل من كان عدوا جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله نعم نزله على قلبك أي القرآن بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكار فإن الله عدو للكافرين طبعا العداوة هنا يدخل فيها البغض يدخل فيها السب يدخل فيها التشتم السهزاء كل أنواع العداوة فمن كان عدوا لهؤلاء لله عز وجل أو لملائكته أو رسله أو جبريل أو ميكال فإن الله عدو للكافرين قال مصنف وإنما قال فإن الله عدو للكافرين ولم يقل لهم ليدل على أنهم كافرون بهذه العداوة وهذا يجمع العلماء رحم رحمه الله تعالى على أن هذه الآية التي تكون مستندا للإجمع المعلوم من في من سب الله أو رسله أو ملائكته من سب الله تعالى تعريضا أو تصريحا كفر تعريضا أو تصريحا كفر ومن سب الرسول تعريضا أو تصريحا كفر ومن سب الملائكة تعريضا أو تصريحا كفر لا فرق بين التعريض أو التصريح يصرح بالاسماء، أكد نسأل الله العافية كما يصرح بعض الزنادق من الشتامة السبابة لعنت الله عليهم حيث محلوا وكانوا يصرحون باسم الرب سبحانه وتعالى أو يصرح باسم الرسل جميعهم أو احدهم عليهم الصلاة والسلام أو الملائكة جميعهم أو احدهم فمن صرح باسم من أسماء هؤلاء كما قالت له جبريل عدونا هذا كفر ولما قال الرافضه غلاتهم جبريل أخطأ في الوحي هذا كفر هذا كفر زيد على كفر بالرب سبحانه هو أن وحيه لا يحفظه كفر أيضا طعم جبريل لأن جبريل الله جعله أمينا وضع نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فهو روح وأمين وذو مره ذو جمال بهاء نعم علمه شديد القوة وقوي تعالى الله القوة ولما ينزل للوحي حرصه ربنا سبحانه بالملائكة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا رصدا يحرص شهد هذه ما فيها تفصيل تعريض أو تصريح التصريح يصرح بالاسم التعريض أن يسوقهم في جملة يفهم من ذلك هذا يسمى التعريض لا يصرح بالاسم لكن يسوق كلاما يفهم بسباق ولحاقه أنه يريد رب العالمين أو يفهم بسباقه وسباق أنه يريد رسل الله عليه الصلاوات والسلام جميعهم أو أحدهم أو يسوق مساقا يفهم منه أنه يريد الملائكة جميعهم أو بعضهم فولاي يصرح بالاسم المعرد لا يصرح واضح وإنما يأتي هذا في زندقة وإذا كأب بن الأشرف وجماعة ما كانوا يصرحون بعض الشعراء الذين قتلوا إلى الزندقة بعضهم ما كان يصرح بالأسماء لكن كان يعرض يشتم بالتعريض والتعريض مقامه مقام التصريح في هذه الثلاث واضح وإنما اختلفوا في حق المخلوقين ما دون هؤلاء الثلاث أو مدون رسل الملائكة أثنين هؤلاء المخلوقين اختلفوا في مسألة تعريض بالصحابة هل هو كفر أو لا وهكذا يعني هذا يعني على تفصيل لكن الـ الـ الـ يعني الناس الآخرين بدون عموم الصحابة فالقذف فيهم يكون بالتصريح والتعريض يختلف فيه الفقهاء في بعض صوره وبعض أحواله لكن في حق الله عز وجل أي الشتم والسب والسيزاء أو في حق الرسل الكرام عليه السلام والملائكة فهذا يقوم التصريح والتعريض مقاما واحدا هذا لأن هذه حرومة الدين قل أبي الله وآياته ورسله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهذا واضح إذن قال هنا السحنون أنشتم ملكة ملائكة فعل القتل طبعا عامة الفقهاء يرون أنه في سب الملائكة وسب الرسل وسب الله أكثرهم لا يرى التوبة لا يرى توبة يقتل يقتله الانتاب لأنهم زنديق وهذا مستكهل المدينة ومن ام مالك رحمه الله وكان يستدل ابن القاسم بقول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق أي لا نكفر بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير إذا من شتم ملكا من الملائكة فعلي قتن معرضا أو مصرحا ولذلك من الزندق المعاصرة التي ابتلي بها الناس إلا من عصمه الله بالتوحيد ومعرفه حقيقة دين الإسلام أن جماعة من الكرتون في الكرتون يصورون الملائكة بأجنحة هذا من الاستهزاء بالملائكة عليهم الصلاة والسلام واضح هذا من الاستهزاء بالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. كرتون تجدي كرتون في صورة ملك ويطير وهكذا هذه كلها من الاستهزاء بالملائكة عليهم الصلاة والسلام الذي يدخل في وجهات الكفر بهم. وضع يدخل في وجهات الكفر بهم. طيب. قال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات إليك أئل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وما يكفر بها إلا الفاسقون. وفي الموصولة عبد الله بن عباس من بروق عن الضحاك في قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك وأنت عندهم أمي لم تقرا كتابة وانت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه ففي ذلك عبرة لهم وبيان وحجة عليهم لو كانوا يعلمون لو كانوا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 قال ابن عباس والمشار إليهم اليهود وقيل العهد الذي عاهدوه أنهم قالوا والله لئن خرج محمد صلى الله عليه وسلم لنؤمن النبي تعيب عثي وروي عن عطاءنها العهود التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم فنقضوها كفئ قريضة المضير هذا يوم الأحزاب قال ومعنى نبذة رفض طبري يقول في أصل اللغة الطرح والإلقاء هذا أصل النبذ قلت في المرسوع القتالة من الدعامة من طريق سعيد في قوله نبذه نقضه كلها معنى واحد طرح ألقاه نقضه عفضه كلها بمعنى نبذه يعني رده لم يقبله قوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والكتاب التوراة وفي قوله تعالى كتاب الله قولا أحدهم أنه القرآن والثاني أنه التوراة لأن الكافرين محمد صلى الله عليه وسلم قد نبذوا التوراة نبذوها وراء ظهورهم قال سبحانه وتعالى كأنهم لا يعلمون يعني كأنهم لا يعلمون علم اليقين بأن هذه التوراة ما يجب عليهم إذن هم عندهم علم لكن حاله حال الجاهل لأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فهو جاهل والجاهل إذا علم العلم فلم يعمل به فهو جاهل لكن يزداد حجة على نفسي عند الله سبحانه وتعالى فهؤلاء لما يعلمون أن التوراة واجبة الاتباع ولكن مع ذلك نبذها فكفر وهذا دليلنا لما نتكلم في مسألة من لا يقبل وهو يعتقد الوجود لأن اليهودي لما تسألوا هل يجب تحكيم التوراة يقول لك نعم يجب تعلم ذلك يقول أقر وأعلم لكنه لا يقبل ما جاء على خلاف هوا تفهم النقطة ولذلك أنا قلت مرة تدارس بعض الإخوة صورة بقرة قديمة قبل سنوات أيام سكايب الله يرحمها فقلت لهم أني لما تأملت في الصورتين قال عمران البقرة فوجدت البقرة في قصص بني إسرائيل جامعة نواقد الإسلام لحب يتفهم ما معنى نواقد الإسلام يقرأ قصص بني إسرائيل سيفا معنى السحر وسيتي معنى مظاهرة مرت معنى المظاهرة والرد عبادة غير الله والسب والشتم كلها نواقد الإسلام موجودة في قصة بني إسرائيل في البقرة تط يعني أناس أمامك يدعون الإسلام بعضهم كانوا مع نبي كليم عليه الصلاه والسلام وارتكبوا من مكفرات الإسلام ومبطلات الإيمان ما ارتكبوا مما قصه الله علينا وإذا قلت لكم من أول ما قال ربنا سبحانه لما قرأنا قول الله عز وجل يا بني إسرائيل قلت لكم قول عمر قد إنما المعني أنتم احذر هذه مواقب يعني في سيأتي في الأمة من يقول نعم القرآن حق واجب الاتباع والتحكيم يقول الله يقبله لشهوة لدنيا لذلك مر معنا فويل الذين يكتبون الكتاب بيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمان قليل وضع يعني هو أصلا منكثراتهم عموما التي وقعت كلها طالبا للدنيا والرئاسة هذا الأصلا في اليهود يعني عمو كفريات إن كانت من جنس كفريات إبليس يعني حسدا وبغيا سيأتي مع هذا كثير أنهم يحسدون ويبغون ويريدون الدنيا مع علمهم الجازم وإقرارهم الواضح بأن هذا واجب وأن ما يفعله حرام وإذاك ربنا يقول متقدم معنا وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون للجوء هذا شأنه ويعلم لتسأل قل المظاهرة ما حكمه تظاهر على أخيك يقول لك لا يجوز حرام وبعد ذلك تظاهر عليه لو أنك سألت تقول ما حكم التوراة قل لك واجبة الاتباع لذلك ربنا يقول ألم ترى للذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى بريق منهم وهم معرضون يعني أوتوا الكتاب هم أوتوا الكتاب ويدعون أنهم يؤمنون به وأن التوراة فوقهم وأن واجبة الاتباع لكن إذا خالفت أهواءهم نبذوها وذلك ربنا قال ولما جاءهم كتابهم مندي من الكتاب أو رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين اوتوا الكتابة كتاب الله وراء ظهور هذا حقيقة الرد كأنهم لا يعلمون أي كأنهم لا يعلمون شانهم شان أنجاي لكنهم يعلمون على التحقيق وذلك هذا يسميه البيان هو التشبيه واضح التشبيه المحقق يعني يشبه في الحال حال من لا يعلم لكنه يعلم على التحقيق نعم يعلم علما يقينا أن التوراة واجبة الاتباع عليهم ولكنهم لا يقبلون العمل بهذا العلم انظر في فرق واحد يترك العمل واحد لا يقبل العمل بالعلم ولذلك الذي لا يقبل العمل بالعلم هذا يكفر الذي لا يقبل أن يعلم العلم وأن يعمل به هذا يكفر أما من يترك العمل هذا بحسبه إن كان العمل مثلا من جنس التوحيد أو من جنس استمع النبوة هو يكفر أو من جنس الصلاة لكن إذا كان العمل مدوم ذلك في كمال الإيمان هذا يكون من الأوساط إذا التدقيق في أحوال اليهود مهم جدا فقرات هذه الصور والآيات وسيتيمان بعد ذلك ذكر أمر الصحر نكتفي القدر إن شاء الله سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد إنه سميع قريب مجيب إنه سميع قريب مجيب الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا